لَقادِمٌ تَوًى فِتْنَةٌ مِنْ قِبَلٍ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ أَنْ حَقٌّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِ وَلَا تَفْسٍ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ شَقَقٌ وَإِن نَّجَّهَنَّ مَن لَّحِقَتْ بِالكافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا يَقُولُونَ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 ونحن نتربص بكم أن يخيبكم الله بعذاب من مندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن قَبِلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ إِلَّا ولا يأتون الصلاة